وسنصبر وعند الله تشتبع الخصور والله عند الله تشتبع الخصور يوم يباع الدين وبلا ثمن ويكون الأشياء قربانا لأعداء الدين لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعفان أمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو زر وعن زتان تمتطحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي زر أتدري ما بينهما يا أبا ذر قال أبو ذر قلت الله أعلم قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة ولكن الله يدري يدري ما بين عنزتين لم يغفل سبحانه عما بين البشر الحمد لله رب العالمين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 إلهي عجب إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواك إلهي عجب لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته عجب كيف أقر بالوحدانية لسواك إلهي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 ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد فهذا هو اللقاء الثالث والعشرون لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير فقه الابتلاء للابتلاء فقه وللصبر أدب لما غاب فقه الابتلاء ضاع الأدب فأسأنا الأدب مع الله فقال الجهول الذي يظن أنه من المدافعين عن المشروع الإسلامي قال بكل جه أي ربنا قتلون قتلون ركعا سجدا فأين أنت يا رب قيلت لغياب ثقه الابتلاء ولضياع الأدب كان ما كان من إساءة الأدب مع الرحمن لذلك أقول لك إذا سأل الجهول هذا السؤال فلتكن إجابتك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه الآيتان من سورة الأنعام قبل الأولى حديث عن الابتلاء وإن الله بضر. فلا كاشف له إله بعدها وهو القاهر فوق عباده ما الحكمته إذا تغلب الظالم إذا تكالب آل الظلم إذا اشتدت الكربات بك واستطال ظلم البشر عليك وقلت أين أنت يا رب تأتيك الإجابة وهو القاهر فوق عباده كل خلقه مقهور له كل خلقه تحت بسط سلطانه لا يشز عن قدرته في كونه شيء يقول للشيء كن فيكون اعقل هذا جيدا اعقل يا عبد الله يا ابن الحق يا من رأيت الظلم اعقل قول الله وهو القاهر فوق عباده واعقل قوله وهو الحكيم الخبير ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بفضله وابتلي المبتلى بذنبه وفرج الكرب عن الخلق بواسع قدرته صبرت بقدره صبرت بفضله سبت بفضله من سبت سبته الله ومن زل وضل وضاع بذنبه بسوءاته، وكل ما ترى قليل مما نستحق واسمع قول ربك في سورة الشورى اسمع لآية غفلنا عنها جميعا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وفقط تستحقون هذا وفقط إنما بسوءاتنا وزنوبنا وببيعنا لشريعة ربنا وبجعل الشريعة آخرا في ترتيب أولوياتنا وبإقامة الاعتبار للخلق على حساب الخالق بهذا كله يحدث ما يحدث وما أصابكم من مصيبة فبما فبما الباء للسببية فبما كسبت أيديكم ولم تقل الآية فبما كسبتم وذكر الأيدي إمعانا في الحقيقة الواضحة وبعدا عن المجاز لو قال فبما كسبتم تحتمل التسبب تحتمل فتح الباب للظالم ليظلم فتح الباب للمخطئ ليخطئ وأنت كنت متسببا أو كنت طريقا وسبيلا إنما حينما يقول القرآن فبما كسبت أيديكم أي أن السوءة منكم أنتم الأول والأخير فيها لا تجوز في التعبير سوآتنا تراكمت وذنوبنا تعاظمت وربنا نسي من أغلبنا وأكلت الدنيا قلوبنا وعقولنا إلا من رحم ربنا وإن تعجب فعجب مما بعد ذلك في الآية ويعفو عن كثير أي أن ما تراه قليل من كثير تستحقه بل في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هذا خطاب الله لفصيل من الصحابة تعليقا على غزوة أحد في مخالفة ضئيلة ما كانت بنية المخالفة لما نزل الرماع ما أخطأت الأمة وإنما أخطأ فصيل ضئيل من عدد كبير كانت المعركة قد افتتحت والنصر للأمة الموحدة على الأمة المشركة وعدد الموحدين ألفا فانسحب آل النفاق بالسلس فأصبح الموحدون سبعمائة وضع النبي خمسين راميا على جبل الرماء ما أخطأ كل الرماء ثم إن الجيش ليس هو كل الإسلام هناك نساء وأطفال وعجزة ورجال في المدينة فالجيش جزء من كل ثم الرماد جزء من جزء من كل ثم الذين نزلوا من على جبل الرماء ليسوا كل الرماء إنما بعضهم بقي البعض الآخر مستمسكا بأمر رسول الله جزء من جزء من جزء من جزء من كل ومع ذلك أتت المصيبة على الأمة بأسرها أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابت مثلها قلتم أن هذا من أين وكيف ولما قل هو من عند أنفسكم كيف والذي أخطأ ما أخطأ بنية المخالفة إنما بتأول النزل الصحابة من جبل الرما قاصدين مخالفة رسول الله لا والله حشاهم رضوان الله عليهم لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا لا تبرحوا مكانكم حتى آزن لكم لو تخطفتنا الطير إن رأيتمونا نغنم لا تشركون إن رأيتمونا نهزم لا تنصرون ومع ذلك نزل بعض الرماه فكان ما كان وأزيت الأمة بما فيها النبي العدنان شق رأسه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته ضرب على عاتقه ضربة شك منها شهرا سأل الدم من أنحاء متفرقة من جسده شق رأسه صلوات ربي وسلامه عليه بمخالفة ضئيلة ليست بنية المخالفة من فصيل ضئيل أوذيت الأمة بأسرها إن نظرت إلى سوآتك في باب الدين والخلق وجدتها تتعاظم وتتضاعف إلى ملايين الأضعاف لسوءة ضئيلة ومخالفة قليلة لا بنية المخالفة تعلم أن ما تحياه قليل من كثير تستحقه كما قال الله ويعفو عن كثير لذلك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أي حكمة شيخنا وقد قتلون ركعا سجدا وقد استباحوا دماءنا وأعراضنا اسمع من حكمته وليمحص الله الذين آمنوا من حكمته ويتخذ منكم شهداء من حكمته وأملي لهم إن كيدي متين من حكمته إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت اقتضت حكمة الله أن تطول فترة الابتلاء تمحيصا للخلق ليعلم أتباع الأنبياء من أتباع الشياطين والقردة والخنازير والدنيا مؤزنة أن الامتحان يطول مع الراسب مع الفاشل اقتضت حكمة الله أن يطول الامتحان لفشلنا لرسوبنا لأن الدنيا مؤزنة أن الفاشل يطول امتحانه والناجح يقصر امتحانه كيف؟ ولدك في الجامعة امتحن عشرين ماد في ثلاث ساعات بستين ساعة رسب في العام الذي يليه سيمتحن ثانية رسب في العام الذي يليه سيمتحن ثالثة من تكرر امتحانه من طالت فترة امتحانه الناجح تقصر فترة امتحانه والراسب تطول فترة امتحانه لذا تذكرون سلسلة تخطط السلاسين محاضرة في نيف وسلاسين محاضرة بعنوان الفرق بين الاستخلاف والتمكين في كلام رب العالمين قلنا بالنص يوم كانت لنا دولة يوم كنا نقود البلاد أو كان قادة البلاد منسوبين للمشروع الإسلامي اسمع قلنا التمكين له رجاله وله خصائصه وله شروطه أما الاستخلاف فلمن يستحق ولمن لا يستحق يستخلف الله المستضعفين وليس الصالحين يستخلف الله المستضعفين محل الظالمين ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون فإن استقاموا على الجادة وعاشوا بشرع الله وأقاموا الناس على لاح بطاعة الله وبحثوا عن شريعة الله وأخلص النية لله وعبدوا الناس لله وضعوا قدمهم على أول طريق التمكين وإن تركوا منهج الله رسبوا في الامتحان وعادوا إلى الوراء أسوأ مما كانوا دليلنا اسمع لربك في سورة الأعراف قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم من الذي سيهلك؟ الله ويستخلفكم في الأرض من الذي سيستخلف المستضعفين؟ الله لما يا رب؟ عسى ربكم أن عدوكم ويستخلفكم في الأرض لما؟ فينظر كيف تعملون أي أنت مع الاستخلاف تحت المجهر تحت الابتلاء والامتحان من الرحمة النجاح وضعت قدمك على أول طريق التمكين إن رسبت عدت إلى الوراء أسوأ مما كنت وقلت في هذا المسجد على ما أذكره وأرى أننا في مرحلة استخلاف وأرى أننا رسبنا في الامتحان وأننا في طريقنا إلى العودة إلى الوراء إن لم نتدارك أنفسنا بسرعة العودة إلى الله قالوا الشيخ أستاذ في الجامعة ينظر لطلبة جامعة قلنا هذه أبجديات المعتقد وأبجديات الإيمان وأولويات الأركان التي يبنى عليها صرح الإيمان وحدث ولا ندعي أن أحدا السبب دون أحد كلنا مخطئون لذلك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير من حكمته أن تعود إليه من حكمته أن تمحص الأمة الإسلامية ويبدو النفاق واضحة ويبدو حرب الدين بلا أقنع من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمة الرعاع كنت تتبين خيانته لولا هذا الابتلاء لا والله لا والله إن أناساً كانت أقنعتهم أسقل من أجسادهم سقطت الأقنعة في هذا الابتلاء ونسأل الله الثبات على الحق والختام بخير قل أبي أقنعة سقطت من عالن حرب دين الله وبطاقته تدعي أنه مست أكنت تتبينه؟ لا والله التمحيص التمحيص ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا سقطت الأقنعة ثم درس سين هو لتعلم أن الطريق إلى الله واحد طريقك إلى الله الإيمان بالله توحيد الله سلامة المعتقد في الله الاستقامة على شريعة الله لن تصل إلى رضا الله وعطاء الله دنيا وجنة الله أخرى إلا بهذا الطريق غرب وشرق كيفما أحببت بعيدا عن طريق الله مسارك إلى ضياع أعاذنا الله وإياك ويتخذ منكم شهداء رأينا الشهادة ورأينا البزلة ورأينا في مقابل ذلك الكذب والتزوير لذلك الآية الثانية من سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه أي أن هذه الابتلاءات المتتابعة بعد حفظ الله بعد تخفيف الله بعد رحمة الله كما قال الله ويعفو عن كثير لذلك قبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه متى النصر لا يعلم إلاه متى تثبت ومتى تزل لا يعلم إلاه سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه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 إلا وهو يعلم من عراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها وسيحاسب الكل يوم القيامة إن كانت الحبة التي غيبتها ظلمات العرض لا تشذ عن علمه أيبعد عن علمه دماء عظم أمرها سبحانه فجعلها فوق الأرض والسماء حرمة دم المسلم عند الله أعظم من زوال الأرض والسماء أيغفل وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه مبلغا لأمته عظيم عطاء ربه في صحيح مسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء وفي صحيح مسلم لا لتؤدن الحقوق لأهلها بأكثر من مؤكد حتى إنه ليقتص من الشات القرناء للشات الجلحة جديين أبو أرون ضرب من غير أرون يوم القيامة ربك سيأخذ الحق من الشات القرناء للشات الجلحة أيغفل عني وعنك أيغفل عن دمي ودمك؟ أيغفل عن عباده الذين جعل الكون مسخرا لهم؟ لا والله لا والله حاش لله بل اسمع اسمع لما رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر على شاتين تنتطحان فقال النبي يا أبا ذر أتدري ما بينهما؟ أنت عارف المشكلة اللي بين الجديين دول خلتهم يضربوا بعض قلت الله أعلم أعرفش لا أدري يا رسول الله المشكلة مش أنت شايف اللي بيضرب لا عارف سبب المشكلة إيه؟ بين حيوانات عجباوات أتدري قلت لا أدري يا رسول الله قال ولكن الله يدري ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة سيحكم بين شاتين بين شاتين أيغفل عن دماء الموحدين لا وربي إنه رب العالمين لذلك أتت الآيتان وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة أتت الآيتان من سورة الأنعام يعني إيه أنعام بهائم العلة إشارة إلى أن من لم يعقل هذا من لم يعقل قدرة الله وعلوية الله وقدرة الله على الانتقام وعلى الانتصاف من لم يعقل عدل الله فهو أقرب إلى الأدعام أعاذنا الله وإياه من غفل عن قدرة الله من غفل عن بسنة سلطان الله فهو أقرب إلى الأدعام لذلك أقول لك من فقه الابتلاء لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا من فقه الابتلاء أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله من فقه الابتلاء أن إمهال الله للظالم ليس علامة رضا لا يقولن جهول تدعون صباح مساء فلما لم يستجب لكم الرجل ولي من أولياء الله الصالحين وأنتم من الفاسدين لا والله هل الابتلاء علامة غضب من الله ابتلي رسول الله ابتلي أفضل خلق الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله على الباطل لما أوزي هل كان الصحابة على باطل لما أوزوا هل كانت سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام على الباطل لما قتلت لا والله ليس علامة غضب وإمهال الظالم ليس علامة رضا بل قد تقتضي حكمة الله أن يمهل الظالم إلى الآخرة ليطول تمحيصك وامتحانك لأنك رسابت قلنا إن الراسب يطول امتحانه والناجح يقصر امتحانه يطول ليأخذ التمحيص وقته، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يسأل الله أن يجعلنا من الصنف الثاني الذي ختمت به الآي <تصفيق> اسمع لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا قد تقتضي حكمة الله أن يمهل الظالم إلى الآخرة إلى الآخرة يموت الظالم الذي قتل وأحرق وأباد وليمتصف منه إن هذا فتنة للموحدين اسمع وتعلم قال ربك في أصحاب الأخدود الذين قتلوا وأحرقوا وأبادوا أبدوا من؟ الموحدين لما؟ لأنهم موحدون قال الله في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولم تذكر الآية ولا الحديث في صحيح مسلم عقوبة دنيوية له اسمع وعقل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم يعني لهم جهنم إلا لم يتوبوا يعني لو تابوا علة القيد ثم لم يتوبوا يعني باب الدوبة مفتوح للقاتل نعم القاتل له دوبة إيوى ربي ربنا قال في آل الكفر الذين قتلوا الموحدين وأحرقوهم وعبادوهم لا لشيء إلا من أجل لا إله إلا الله قال فيهم ثم لم يتوبوا يعني لو تابوا آه لكن التعبير بسمة يا ظلمة مصر يا قتلة مصر والله إني أحسدكم مع عظيم جرمكم ماذا لفضل الله عليكم عظيما فباب التوبة مفتوح لكم وأنا لا أستبعد على الله أن يهدي الظالمين وأن يعيدهم إلى الحق أجمعين قتل من قتل سرق من سرق زنى من زنى يستيقظ ضميره يوما ما ويقول إني زنيت فطهرني يا رسول الله صحابي جليل معز والحديث في الصحيحي إني زنيت فطهرني يا رسول الله هذا لم يره أحد إلا الواحد الأحد ومع ذلك لم يفكر في قالة الناس لم يأكل كما يقول الجهلاء سترك الله فلا تفضح نفسك شوف التعبير لم يقل إني زنيت فأقم علي الحد إنما فا طهرني يريد الطهارة دنيا ليرحل إلى الله نقيا ليستحق جنة الله يعرض عنه النبي يأتيه من عن يمينه ومن يساره ومن أمامه ومن خلفه ثم يسأل أبيه جنون مجنون لا لعلك قبلت لعلك فخست لعلك لعلك إني زنيت فطهرني يا رسول الله هذا يسمى الإصرار على التوبة هذا يسمى امتلاء القلب بالله وعمى العين عن رؤية خلق الله وكلام خلق الله وقالة خلق الله هذا من الممكن أن يحدث الآن نعم لأن ماعزا بشر ليس نبيا وليس ملاكا وليس معصوما قد يقتدى به نعم قد يكون هناك من أخطأ ويتوب ويعود نعم لكن انتبه لقول الله ثم التي تفيد في أصل معناها التراخي الزمني لكنها خرجت لمعنى مجازي هنا وهو الاستبعاد أي أن هؤلاء مستبعد منهم أن يتوبوا إشارة إلى أن للتوبة خلقها يسوق الله لها رجالها من تاب تاب الله عليه لبيتوب بعطأ مين وبتوفق مين من استباح الدماء بهذه الصورة مستبعد توبته لكنه ليس مستحيل فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف؟ يا شعب، فلا تستبعدن. لكن الشاهد الذي أريد التمذيه عليه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. جهنم متى جهنم وأين؟ في الآخرة ما عقوبتهم الدنيوية لم تذكر الآية ما عقوبتهم الدنيوية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لم يذكر الحديث يعني اقتضت شكمة الله مع قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا في حرب استئصالية اقتضت حكمة الله أن يؤجل عقوبتهم إلى الآخرة أتعي ما أقول واقتضت حكمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله مع طول تعذيب وحرب ألا ينتصف المسلمون من المشركين إلا بعد خمسة عشر عاما تلتاشر سنة في مك الصحابة بين تعذيب وقتل وتشريد وحبس وصد عن سبيل الله ورسول الله أوذي في الله صلى الله عليه وسلم ثم يهاجر إلى مكة قد أخذ قرارا بقتله فينجيه الله ثم تبدأ الحرب عليه بعد الاستقرار في المدينة يهاجر من مكة إلى المدينة يريدون قتله يستقر في المدينة يريدون حرب وأول يد ترى نصراً وتمكن من قليل من كثير سبق أن فعله المشركون كانت في غزوة بدر بعد كم سنة؟ خمستاشر سنة هل شك الصحابة في قدرة الله؟ هل قال الصحابة أين أنت يا الله؟ هل شكوا في نبوة رسول الله؟ هل شكوا في أنهم على الحق ظلمات متتابعة بل وإن تعجب فعجب أن الأمر لم ينزل بحمل السلاح إلى أن نزل قول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ظلموا يبقى أول طريق الدفاع للنفس رد المظلامة لانتصاف من الظالم بضوابطه الشرعي. لا ندعو أحدا لحمل السلاح ولا نتمنى ذلك لبلادنا ونسأل الله أن يهدي الظالمين فإن لم يقدر هدا نسأل الله أن يعجل نقمته منهم بوضوح بوضوح بلدك على مشارف الجزائري بل وصلت إلى طريق الجزائري ويراد لها أن تسير في طريق سوريا والذي سيحفظ مصر الله والذي سيحفظ بلادنا هو الله والذي سيحقن دماءنا هو الله نسأله ذلك مقنين في قدرته، خائفين من زنوبنا وسوءاتنا. اسمع لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا بل قد تقتضي حكمته أن يمهله إلى الآخر هذا المثال من مشهد آل الكفر لا آل إسلام البطاقة آل الكفر قتلوا وأحرقوا وأبادوا أفضع مما أنت لكنك ستسألني يا شيخنا ما تؤسس له يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الهشار أكبرت الآية أن آل الحق منصورون والله منصورون في الدنيا قبل الآخر فلماذا قلت لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا قلت انتبه للفارق بين الانتقام الذي تحدثت عن عدم اشتراطه وبين النص قد يمهل الله الظالم ولا ينتقم منه لكن المظلوم منصور بقدرة الله كيف أمهل الله الظالم ومكنه من ظلمك وأطال عمره وأجل عقوبته أين النص انتبه قالت الآية إنا لننصر رسلنا وما قالت إنا لننتقم ممن ظلم الموحدين قالت لننصر يعني هو ظالم وأجلت عقوبته إلى الآخرة وأنت منصور بقدرة الله كيف؟ لأنك لم تدرك معاني النص لم تدرك أيها الموحد معاني النص اسمع قال ابن القيم من معاني النصر الثبات على الحق إن فعل ما فعل قتل وشرد واغتصب وحبس واعتقل وعراق الدماء حربا على دين خالق الأرض والسماء ومع ذلك ما زلت ثابدا انتصرت عليه بظلمه وجبروته سمية بن تخباط ثبتت أذن لها رسول الله أن تقول كلمة الكفر حرزا لنفسها. أرسل إليها. إن الله أباح لك يا سمية أن تقول ما يريدون. مادام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. قالت لا. رحل إليها رسول الله بنفسه. يا سمية قولي ما يريدون. مادام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. قالت لا يا رسول الله. لما يا سمية. يا رسول الله لسان نطى قبل إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر أحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد غاض ثباتها عدوها فضربها بحربات في فرجها فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام انتصرت سمية بثباتها رحلت أخرى إلى أعلى عليين في مرضاة رب العالمين ورحل الدنيا إلى أغلى وأجمل وأعلى صفحات التاريخ ورحل اللعين أخرى إلى أسفل سافلين ودنيا إلى مزبلة التاريخ من الذي انتصر إنها سمية بقدرة الله بسباتها انتصرت سمية علمت الرجال قبل النساء كيف يكون السبات سمية ما زالت قصة سباتها تروى إلى الآن تعلم كل بني الإنسان هل مثل هذه هزمت لا والله لا والله إنما هو هزم أمام أخلاقه الكفريه من أخلاق الكفرة ألا يعتدى على امرأه ولا تسب امرأه ولا تقتل امرأه ولا تحبس امرأه ولا تعتقل امرأه ولا تروع امرأه تلقى أخلاق الكفر وربي أخلاق الكفر في حالة عداوة مع رسول الله وهم آل كفر لهم أخلاق لا وجود لها بيننا الآن كموحدين كمسلمين كما ندعي ببطاقاتنا أجمعين اسمع أخذت مكة قرارا حاسما بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة وقفوا أربعين شابا قويا فتيا من أربعين قبيلة بقيادة أبي جهل على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه. فقال الشباب: لماذا ننتظر يا رسول الله؟ هل جئنا للضيافة؟ ندق الباب أو ننتظر خروجه؟ إنما جئنا لعداوة عنوانها القتل. جئنا لنقتله. فقال أبو جهل، فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، رأس الشرك، لا، نخش نكسر الباب كذا؟ لا، لا ولات والعزة، لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل، الله أكبر، أبو جهل. يقول لهم أنا جاءت المحمد بنات زنبهم إيه أكسر الباب وخش عليهم وافزعهم ليه عيب شوف التعبير لا تتحدث العرب يعني لو حصل وكسرت الباب ودخلت على بنات محمد وفزعتهم دعيب عندي مين مين كل العرب مسلمهم وكافرهم كفر لكن كانت لهم أخلاق كفر حال عداوة في عداوة عنوانها الرغبة في القتل ومع ذلك عندهم أخلاق إنما تعتقل بناتنا وتحبس وتقتصب ثم يخرج لك ويقول إنا مسلمون بطاقاتنا تشهد لنا إيو ربي وقد أفصح عن نفسي بكل وضوح بتقدير الله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لما قال كل ما يغضب الله نحن معه اللي يغضب ربنا نحن معه أما عقلت يا ابن الحق كيف يسوق الخالق لك شهادات أنك على الحق ما زالت العقول مغيبة لا والله أرى نصر الله قريبا بالغباء الذي هو جند من جنود الله وربي ساق الله للظالم غباءه فكان غباؤه جندا من جنود الله بوضوح بوضوح يريد الله لهم هذا لنا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا ليسبت من كتب له السبات وليضيع من كتب له الضياع اسمع انتبه يا عبد الله ما دامت الأرحام تدفع والقلوب بالحق تقنع سيرسل الله لهذه الأمة من لراية لا إله إلا الله يرفع ولأمة الإسلام يجمع وساعتها يفرح المؤمنون بنصر الله أمل في ربي يتخطى عقول البشر لأن يقيني في قدرة الله أنها لا حدود لها لكن القضية في النصر مآل تأخيره إلينا اعلم عبد الله على قدر قربك من الله واستقامتك على منهج الله يقترب النصر منك وعلى قدر بعدك عن الله وكسرة سوآتك مع الله يبتعد النصر عنك فالعيب فيك وفيك العيب في وفيك على قدر قربنا من الله يقترب من النصر وعلى قدر بعدنا عن الله يبتعد عنا النصر من فقه الابتلاء لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا لكنك منصور من الذي وعدك الله اسمع واحفظ هذه الآية واعقلها ولا تصدق البشر وصدق خالق البشر اسمع ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا من القائل؟ الله أتعقلون ما أقول؟ أتؤمنون بكلام الله؟ أتسقون في قدرة الله؟ وهو القائل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا من الذي سينصر المظلومة؟ الله انتبه يا عبد الله نصرك قادم لا محالة تؤخره زنوبك تسرع به إليك حسناتك فكل ركعة تركتها وكل سوءة قارفتها وكل رحم قطعتها وكل عقوق أتيته مع أبيك وأمك وكل حرام أكلته بعد بينك وبين النصر بعد بينك وبين النصر الدليل قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم بس تخذ على قد شغلك لا إن قدرت حق قدره أعطاك العلي على قدره هتأخذ فأمة تستحق إن تنصر الله ينصركم و... و... يثبت أقدامكم في سورة محمد بيان المنهج الأمثال لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن أخذوا به أقولها بكل صراحة لن تركع أمة قائدها محمد وربي والله وتالله وبالله لن تركع أمة قائدها محمد شريطة أن يكون القائد محمد وأن تسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ما المنهج اقرأ يا أيها الذين آمنوا الشرط الأول تحصيل الإيمان إن تنصر الله ينصركم الشرط الثاني نصرة الله كيف تنصر الله باتباع منهج الله ما أبجديات هذا المنهج اقرأ السورة مش هنجيب من القرآن من برى السورة هنجيب لك منين من السورة اقرأ السورة بعد الحديث عن الكفر والإيمان والجنة والنار أول شرط من الشروط فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب أول شرط فاعلم أنه لا إله إلا الله لم تقل الآية فقل لا إله إلا الله كلنا بنقول لا إله إلا الله أمنا إيه فاعلم أنه لا إله إلا الله يبقى الشرط الأول عقيدة سليم الشرط الأول إيه وحبيبك صلى الله عليه وسلم لما بدأ يعرض نفسه على القبائل كما قلنا في اللقاء الماضي مع لقائه مع ستة من الخزرج دعاهم إلى الإسلام ووعدوه العام القادم في السنة الثانية عشرة من البعثة بايعهم بيعة العقبة الصغرى هي بنود الإسلام الأولي البند الأول بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا أول شيء سلامة المعتقد ادرس عقيدة اتعلم عقيدة سلم معتقدك لله لا تعبد غير الله لا تسل غير الله لا تتعلق إلا بالله أول شرط لينصرك الله فاعلم أنه لا إله إلا الله عقيدة سليم ففسد من المعتقد انتهى أمرنا لا نستحق نصرة ربنا الإسلام الأول أول شرط بايعوني أعطون العهد والميثاق على ألا تشركوا بالله فقط لا شيئا أي أنه في باب العقيدة أقل مخالفة أدنى شيء أقل من القليل ليس مقبولا لا بد أن يسلم المعتقد بنسبة ألف في المئة هذا الشرط الأولاني سل نفسك هل سلمت معتقداتنا؟ أم أن بيننا من قلوبهم تتعلق بالداخل والخارج والغرب والشرق إنا لله وإنا إليه راجعون أتتخيل أن آل الغرب الذين يدعمون الظلم ليسقطون بدايات وعداوين المشروع الإسلامي تتخيل أن أمريكا أو أوروبا تنصر لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم الذين يحاربون دين الله وبسوا الخانة بيننا ووسدوهم أمورنا وتركونا بعد استعمارهم لنا وقد تركوا أذيانهم وأذنابهم يقعدوننا إلى حتفنا أما البلد الفلانية تعلن المقاطعة أو تقول إن هذا انقلاب. الإخوة كانت في المادين تكبر الله أكبر قلت إنا لله وإنا إليه رجعون غاب المعتقد أتتخيل أن أعداء الله ينصرون دين الله محال أن يقبل هذا عقل سليم من الرجال أو حتى الأطفال محال الشرط الأول فاعلم أنه لا إله إلى الله الشرط الثاني فهل عسيتم إذا وليتم تفسد في الأرض وتقطع أرحامك قطعة الرحم والرحم نوعان رحم صغرى وكبرى رحم خاصة وعامة رحم الصغرى أختك وأخوك أمك وأبوك عمك وخالك خالتك وعمتك ماذا أنت فاعل ما حالك مع هؤلاء غلبت علينا صلة الرحم وبر الوالدين اقتربنا من النص ان كانت قطيعة الرحم عنوانا لنا وكان العقوق شرعة جديدة لنا اعلم ان النصر بعيد عنك شوف كده في درس من اكثر من سنة في ادغال افريقيا في ريف مصر في يوم عشرة اكتظ المسجد بالألاف اتحدث عن صلة الرحم مستشهدا أن الريف فيه خير أكثر من الحضر يعني عندك خير عندنا أمل فيك أكثر من من بتوع مصر اللي الدنيا بوزيتهم النسبة هنا أكثر في الخلق والدين فبقول مين اللي راح لخته النهاردة ودها الموسم عندنا مفيش الألاف في المسجد رفع رجلان يديهما اثنين من ثلاثة أربع تلف المسجد الذي اللذين وصل رحمهما قلت إنا لله وإنا إليه راجعون بل وإن تعجب فاعجب من ملتزم يحفظ القرآن أبنائه يحفظون القرآن يحدثني في سؤال يا شيخنا هل يجوز لأمي أن تبيع ما تملك في حياتها قلت له يا ابن أنت لي أن أمنعها قلت لي ما تمنعها قال لأنني أعلم أنها ستظلم أخي تجلس عنده ويستأثر بمعاشها وستبيع وستعطيه السمن وستظلم أبنائها قلت ليس من حقك أن تمنعها أن تبيع في حياتها تبيع ما تشاء ثم إن باعت ليس لك إلا النصيحة أن تنصحها بالعدل بين أبنائها قال أعلم يقينا أنها ستظلم لأنه يستأثر بمعاشها قلت كم المعاش؟ قال لي سبعمائة جنيه قلت إنا لله وإنا إليه راجعون سبعمائة جنيه تكف أمك علاج وهي في السبعينات وأكل وشرب أنت متخيل أن أنت سبعة ولا ستة سبعمائة جنيه أمك توزعهم عليكم وتاكل تراب المصيبة بقى الأرض اللي هتبيح حمه كم متر تلتداشر متر قلت إن لله وإنا إليه راجعون نصيب الأم في البيت تلاتاشر متر والمتر بألف جنيه يعني تلاتاشر ألف جنيه بتقطع رحمك وتعق أمك عشان سبعمائة جنيه نصيبك فيهم ثلاثين أربعين جنيه وهم مش موجودين اتصرفوا أصلا عشان تلاتاشر ألف جنيه نصيبك فيهم ألف ونص وهو يحفظ كتاب الله وأبناؤه كذلك وهو من الملتزمين قلت إن كان هذا حال هذا الفصيل كيف حال أرباب المقاهي والنواصي الصورة قاتمة وأسوأ لما هذا هو المنهج ولذلك قال الله فهل عسيتم إن توليتم أنت تفسدوا في الأرض ما قالش أن تقطعوا أرحمكم وتفسدوا في الأرض قدم الفساد على قطيعة الرحم إشارة إلى أن قطيعة الرحم أعظم أبواب الفساد فإن كان أبوك وأمك وأختك, وأختك وأختك لم يروا خيرك فلن تنتفع الأمة منك بطائل ولن ترى خيرك قط أبوك أمك ما شافش خيرك أنا شوفه تيجي تصلي ورايه وتشد إيدي أو استبس إيدي أبوك أمك أولى تأخذ الشيخ وتعزمه أبك وأمك أولى أخك وأختك أولى قطعت الأرحام عقل الآباء والأمهات ماذا تنتظر من خالق الأرض والسماوات؟ تنتظر ما أنت فيه وبدأت الآية بالإفساد ووضعت القانون الإلهي في القرآن إن الله لا يصلح عمل المفسدي مهما كنت تطلب حقا وطريقك فيه إفساد لن يصلح عملك من الذي أخبرك؟ الله فإن خرجت تقول للظالم لا أخرج مؤدبة مهزبة عفى اللسان واليد لا تفسد لا تسئ أحد لا ترد الإساءة لا يعلو صوتك لا تشر بيدك لا تسب أحد أخرج مكبرة أخرج مسبحة أخرج مستغفرة أخرج زاكرة لله ينصرك الله ولذلك وبها أختم آخر آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت النصر عنوانا للمؤمنين بشروطه وإن تتولوا آه آخر آية بعدما انتهى الدرس اللي هينجح هي في الدرس ويفهم نجح واللي ما فهمش الدرس وصيت وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله الحمد لله وكفى وصلاتا وسلاما على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فإن حرب الباطل للحق سنة كونية أخبرنا بها خالق البرية لكننا لم نعقل عن الله قال الله عز وجل على لسان أظلم خلق الله أخرجوا آل لوطن من قريتكم إنهم أناس يتطهر و قال ورقة ابن نوفل في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم لما سأله بعدما قال له ورقة أو مخرجيهم لي أنا رسول الله أنا أفضل خلق الله أنا الصادق الأمين بشهادة كل خلق الله أنا المحبوب من الكل، أنا المرضي من الكل، أنا زينة مجالس الكل. أيوب أقول أنا رسول الله يخرجونني؟ لغة العقل تقول إن الحب يزيد. أنا الصادق الأمين بشهادتهم أنا المرضي من مجموعهم، أنا زينة مجالسهم. لغة العقل إن قلت أنا رسول الله إليكم يزيد الحب. فأخبره ورقته بالسنة الكونية ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عوديا وشوف العظب والبلاغة أحد نكر في سياق النفي تعم أي أي أحد يأتي بمثل ما أتيت به ما قال بما أتيت به يعني مش, مش الأنبياء فقط لا بمثل ما أتى أحد بحق إلا عاده آل الباطل، ولا أحد بنور إلا عاده آل الظلام، ولا أحد بعدل إلا عاده آل الظلم. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودية فعل مبني للمجهول حذف الفعل للدلالة على العموم يعني من اللي هي عديق الكل. تستغرب؟ والذي سن كونيا بل أخبرك ربك بما فوق ذلك أخرجوا على لوط من قريتكم لما؟ الإخراج عقوبة والعقوبة تستوجب جرما ما جرمهم؟ عملوا إيه؟ إنهم أناس طاهرون؟ طاهرون؟ لا أمال إيه؟ إيه؟ يعني كلما تطهرت كلما تغيز الباطل بك كلما تطهرت كلما زادت عدوته لك إنهم أناس يتطهرون تخبر الآيات أن الباطل سيستطيل على الحق وسيراه الخلق منتفشا على الحق فيتهم الحق بتهم زائفة فإن لم يجد تهمة زائفة سيتهم الحق أنه حق تاني التهمة من طرقل نظيف، امشي كده من طرقل نظيف، امشي، من طرقل محترم، امشي، من طرقل طاهر لكن انتبه، لا يأكلن الواقع الأليم قلبك، ولا ينسينك قدرة ربك. وانظر إلى الصورة من وجهيها، الصورة لها وجهان. الوجه الأول استطالة الباطل على الحق واتهام آل الباطل للخلق من آل الحق بتخم زائفة إيه لبصورة الوجه الثاني مضيء جميل يبشرك أن الباطل سيشهد على نفسه أنه باطل وسيشهد للحق بحق أنه حق إزاي أخرجوا آل نوط من قريتكم إحنا بنقول الناس دي تخرج. ما يعدوش معانا ليه؟ عشان ناس نضاف ناس أطهار نحن قوم لا نجالس الأطهار يبقى إحنا إيه أنجاز قل ولا تستحي المعنى واضح أخرجوا آل نوط من قريتكم إيه؟ عملوا إيه؟ إنهم أناس يتطهرون دول ناس نضاف الناس النضاف دول ما يعدوش معانا إحنا ما نعودش مع ناس نضاف يبقى إحنا نضاف ها لا يبقى الباطل شهد على نفسه بحق أنه باطل وشهد للحق بحق أنه حق ليشاهد الخلق لك عينان ولك أزنان ترى وتسبح وربك يقدر أن تزل أقدام الباطل على الهواء في مشاهد لو أنفقت الملايين لتخرجها من أسرارهم لتكون معلنة لا تستطيع ما تقضاش مجال السري ويقدر ربك أن يخطئ المصور والمخرج ويكون الباشا الذي يحارب دين الله بوضوح على الهواء وهو لا يدري لي ليه ليهلك ليه؟ من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لكل جبان ولكل مخزول ولكل مخزل ولكل بائع للدين يضحك على نفسه انتبه الأمر واضح قدرة من؟ قدرة الله عز وجل يا خلق الله نصر الله قادم نصر الله قادم نصر الله سريع ما أسرعنا العودة إلى الله ونصر الله بعيد ما دمنا بعيدين عن الله سلموا قلوبكم لله سيروا بضوابط الحق بين الخلق احرصوا على حرمة الدماء احرصوا على البلد احرصوا على سلامة اليد واللسان انشروا البسمة بين بني الإنسان اقنعوا الناس بالحق بعدب ولا تسيءوا الأدب مع الله يسرع إليكم نصر الله واعلموا أما الظلم يوم يتراكم ويبزل أقصى ما في وسعه اعلموا أن الصورة حينما تصبح قاتمة شديدة الظلام يأتي نصر العلي العلام مسرعا في جملة أختم بها تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حرب استئصالية في السنة السامنة عشرة من البعثة الخامسة من الهجرة في غزوة الخندق لا بهدف الحرب والنصرة وإنما بهدف استئصال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك ما الذي حدث؟ لما أتى الخبر لرسول الله أن الأزمة تفاقمت كما صورها الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بدلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هذا ما حدث في غزوة الخندق إلا بعدما خان بن قريزة وأصبح نساؤنا وأطفالنا في مرمى السهام وفي غير ما مأمن لأنهم مجاورون لبني قريزة أت الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان السعدين أنهم خانوا في قولة عضل والقارة لما علم النبي أن الخيانة تراكمت وأن آل الباطل حاصروا الحق من كل سبيل ومن كل طريق من كل الجهات قال النبي الله أكبر والله أكبر في معتقدات الموحدين علامة نصر ولغة النصر كيف انتصرنا يا رسول الله وقد بلغ الظلم مداه ليؤسس لك لكلمات أربعة بلغة الحال والمقال والمآل اسمع إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجيرنا من كل مكروه أن تجيرنا من كل مكروه أن تحفظنا من شر أهل الشر أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويذل فيه آل الجبروت على خلقه رب تولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شررنا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 رب إنا نسألك ألا يؤت الإسلام من قبلينا رب لا تولى علينا بذنوبنا ما لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تولى علينا بذنوبنا ما لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تولى علينا بذنوبنا ما لا يهابك فينا ولا يرحمنا إهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحسان أجمعين انصر الحق وأهله انصر الحق واهله واخزل الباطل وحزبه انصر الحق واهله واخزل الباطل وحزبه انصر الحق اهله واخزل الباطل وحزبه ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نعوذ بك من ظلام القلب نعوذ بك من ظلام القلب وعمل البصر والبصيره نعوذ بك من ظلام القلب وعمل البصر والبصيره انر بصائرنا بالحق أنر بصائرنا بالحق أنر بصائرنا بالحق فرش كرب المكروبين فرش كربنا وكرب اخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي ازل ظالميهم مكن لصالحيهم ازل ظالميهم مكن لصالحيهم ازل ظالميهم مكن لصالحيهم ربي فرج كرب المكروبين وسدد عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورد الينا الغائبين وفك اسر المأسورين وجعل اسرهم في موازين حسنات ربي ردنا اليك ردا جميله ربي ردنا اليك ردا جميلة. رب اجعلنا من أهل نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا من أهل الحق معلمين للخلق رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن احقن دماء المسلمين احقن دماء الموحدين احقن دماء المصريين احقن دماء المسلمين احقن دماء المصريين يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكر الله يذكركم واشكره يزدكم واستغفروه يخصبر وعند الله تجتبع الخصوص والله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 أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعن زتان تنططحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري ما بينهما يا أبا ذر قال أبو ذر قلت الله أعلم قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة